تبحث عنه وهو أمامها ذات يوم كان صلى الله عليه وسلم يصلي وخلفه أصحابه وخلفهم الصحابيات ولما سلم فوجئت النساء بامرأة تنهض من بين صفوفهن تنادي نبيها تبحث عنه وهو أمامها يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي تأمل صلى الله عليه وسلم تلك الخاطبة ثم طأطأ رأسه وسكت أدركت المرأة أن سكوته ليس علامة الرضا فجلست وإذ بكتفين عاريتين ترتفعان من بين صفوف الرجال رجل مكشوف الظهر والبطن ليس عليه سوى إزار يخاطب قائده قائلا يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء؟ فقال لا والله يا رسول الله قال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا انتظرت المرأة الجريئة خطيبها فلئن لم تفز بنبيها فالتنى الشرف تزويجه لها عاد الرجل صفر اليدين فقال صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من, من حديد فذهب وبحث وبحث ثم عاد كما ذهب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 إن كسر قلبه فجلس مهموما بفقره حتى طال جلوسه ثم نهض وغادر المسجد فإذا بالقائد صلى الله عليه وسلم يرق لهذا المواطن الذي لا يملك سوى قطعة قماش يلفها على خصره ويقرر تزويجه أمر صلى الله عليه وسلم بمناداته فنهض أحدهم وناداه ولما عاد جعل صلى الله عليه وسلم العلم والثقافة مهرا لمن لا مهر له قال صلى الله عليه وسلم ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال صلى الله عليه وسلم أتقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم اذهب فقد ملكت كها بما معك من القرآن. خرج الزوجان من المسجد سعيدين وحظيت المرأة بكلمات الله مهرا يزين صدرها ويخلد ذكرها وسعدت بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم لها قص أحد الصحابة القصة على إحدى بناته فقالت ما أقل حياها وسوأتاه وسوأتاه فقال هي خير منك رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها أشعر صلى الله عليه وسلم المرأة بثقة أثارت حسرة اليهوديات وأثارت حسرة النصرانيات اللواتي حرم عليهن كتابهن المقدس حتى مجرد السؤال في دور العبادة ولم يكتفي الكتاب بذلك بل أمر بعزلها عن بقية العائلة خمسة عشر يوما من كل شهر فعلم بعض الصحابة بذلك فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك العزل لا سيما وهو يحب موافقة أهل الكتاب لكنه صلى الله عليه وسلم سكت فلم يجبهم حتى نزل الوحي